فلا تك في مريث مما يعبد مَا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن lahum la fi shakkin minhum in بما يعملون خبير فاستكم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير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 واصبذ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتقال